أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجَنُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يوم نبطش البطشة الكبرى إنهم تقدمون ولقد فتنا قبلهم قوم في العون وجاءهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله. إني لكم رسول أمين وَأَلَّا لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إنهم جند مغرقون كم تركو من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك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 قوم طعام الأسيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كنتم بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 فَرْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ